للمجد تنساق الخوافي منطيرة فاترك حياض الشعر واقصد كوثارة جاءت معاني الفخر تزهو غبطة لكنني أجد المعاني مغفيرة للمجد تنساق الخوافي منطيرة فترك حياض الشعر واقصد كاثارة جاءت معاني الفخر تزهو غبطاتا لكناني أجد المعاني مغفيرة للمجد يا أصحاب متن حكايات يذر الحروف عن الشروح مقصيرة عشرون عاما والمجمع في البذل اللي تهزأ بالبحور الزاخرة عشرون مجدا في صاحيفة دهرينا هم في الدونا أيام خير منطيرة للمجد في جوف في المساجد فتياتهم اتياتهم عشاري إن رام كل ما يتدارسون الآيا في غدواتهم قلوبهم من هديها مستبشيرة ارتدوا طرفي إن رآهم حائرا والفخر انقيسوا به ما أحفاره لحلات المجد القاشيبتها آنا حروف حبي في الشفاه مباثارا سيضل هذا الشعر محدود الرؤى ويضل صرح المجد أسمى مفخارا في المجد تنسى كل خوافي ممطيرة فتركحي يا ض الشعر واقصد كهثارة جاءت معاني عن الفخر تزهو غبطات لكناني أجد المعاني مكفيرة للمجد تنساق القوافي ممطرة فتركحي يا ض الشعر واقصد كهثارة جاءت معاني الفخر تزهو غبطه المعاني ارائه شده وبسایت سنت دانلود